قال والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعو العموم في غيره من الفعل وما يجري مجرىه. قوله هنا والعموم من صفات النطق يفهم منه أن الأفعال لا تدخل في مسمى العموم وإنما العام يكون من باب من باب الأقوال لا من باب لا من باب الأفعال وهذا هو المشهور و كان خالف بعض الأصوليين بهذا لكن المشهور ان العموم من, من ايش؟ من صفات النطق صفات النطق ولذلك قال المؤلف ولا يجوز الدعوة العموم في غيره في غيره هنا راجع الى ايش؟ يرجع الى النطق وغير النطق ما هو؟ الفعل الفعل هذا غير غير النطق وكذا ما جرى مجرى الفعل ما مثاله؟ يقولون مثال هذا كما جاء في حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة صلى في الكعبة ركعتين فقالوا هذا فعل هذا فعل ولا يمكن أن نقول ان هذا الفعل عام يشمل جميع أنواع الصلاة يعني سواء كانت فرضا أو كانت نفلا لماذا؟ لأن الركعتين لا تحتمل أن تكون فرضا ونفلا في آن واحد فلا بد أن تكون إما فرضا أو نفلا، فلذلك كان هذا الفعل لا يدل على إيش؟ لا يدل على العموم. بخلاف ما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الركعتان داخل الكعبة أو الصلاة داخل الكعبة أو تسن الصلاة داخل الكعبة. فهنا إيش؟ الصلاة عرفنا أنها تفيد العموم. نعم من أي وجه؟ من كونه معرف من كونه <تصفيق> ايضا منطوق من كونه منطوق بخلاف حديث بلال فهذا فعل وحينئذ لا تكون الصلاة هنا ما نقول انه يصح صلاه الفرض وصلاه النفل هذا على حد تعريف الاصوليين والا فالذين يقولون إن العام يشمل ايضا يعرف العموم بالفعل فإنهم يقولون بجواز صلاة الفرض يعني تكون ركعتين فرضا أو نفلا هذا كله يصح وهذا الذي اختاره الشافعية يقولون إن صلاة الفرض والنفل تصح داخل الكعبة صلاة الفرض والنفل تصح داخل الكعبة ويجعلون حديث بلال هنا من باب العموم يجعلون حديث بلال هنا من باب العموم قال وما يجري مجرى وما يجري مجرى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعه للجار, قضى بالشفعة للجار قالوا هذا فعل فلذلك يحمل الجار هنا على الشريك حمل الجار هنا على الشريك فلا يقال ان الجار المراد به المراد به عموم الجار المراد به عموم الجار وإنما المراد به الشريك لأن الفعل هنا لا يكتسب صيغة العموم وإلا لو كان مكتسبا لصيغة العموم لكان شاملا لمطلق لمطلق الجار وهذا المثال مختلف فيه فبعضهم قال المراد به العموم لأن الراوي من أهل اللغة ولو كان أراد به مجرد الشريك لبين ذلك لبيّن ذلك ولا يمكن أن يكون من أهل اللغة من يقول مثل هذا فلذلك قالوا ان هذا من باب العموم ولا يدخل في هذا المثال لا يدخل من في هذا المثال بل انه يحمل على على باب أو يحمل على معنى النطق لا على معنى الفعل صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فالقضاء هنا من باب الفعل لكن روايه الجار هذه من باب من باب النطق وليست من باب وليست من باب الفعل ولكن المشهور الجار هنا المراد به الشريك المراج به الشريك وعرف ذلك بقرائه وهذا المثال يكون من باب مختلف فيه هل يدخل فيه كمثال في هذا المبأس أو لا يدخل نعم مبني على هذا الخلاف فهذا حاصل الباب العام عند المؤلف هنا وعادة الاصوليين لا يطيلون في هذا الباب وإنما الاطاله فيما يتعلق بالخارف لأنه في مقابل في مقابل العام والخاص والعام كل منهما مكمل مكملون للآخر كل من هذين المبدئين مكملون للآخر ونرغي الكلام عن الخاص في الدرس القادم ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا على اله وصحبه